أبل عليك الصلاة عليك السلام أبل أنبياء وقفت اصلي أمام المقام وفي مغلتي السنا والسنا أبل عليك, الصلاة عليك السلام تو اصلي المقام وفي مقلتي والسنا عليك السلام امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وللبيت من او جناني جلال ونشوه وجد ووجد تشاء يلازمني راكعا سجدا ويكحل عيني منه البهاء انبيائي عليك الصلاه عليك السلام أبا الأنبياء أبا الأنبياء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 الصلاه عليك السلام ابا الانبياء وقفت صلي امام المقام وفي مغلتي السنا والسنا مباركه القصد تسعى الى رضا الله مفعمه بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء, أبا الأنبياء على انني في غيام السجود يحلق بي في عنان السماء فكنت اطوف وكانت تطوف وكان التجلي وكان الدعاء ابا انبيائي علي الصلاه عليك السلام ابا الانبياء وقفت صلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسناء وانسيت نفسي وغاب زماني وغاب مكاني وغاب الثوى تجنح قلبي واصعد يسمو فردت الفضاء وجزت الفضاء ابا الأنبياء عليك الصلاه عليك السلام ابا الانبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مغلتي السنا والسنا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 وقفت صلي أمام المقام وفي مغلتي السنى والسنى فجلت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يغبى الذكاء أراني كأني من النور خلق جديد ولست بطين وماء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت صلي أمام المقام وفي مغلتي السنا والسنا وقمت على قدمي نسمتين صفيا يهيم مع الاصفياء وعاودت ذاتي رويدا رويدا وكان انا يا حبيس لنا ابا الانبياء عليك الصلاه عليك السلام ابا الانبياء كنت أمام امام المقام وفي مغلتي السنا والسنا سكون الدجى وعرام الشجى ونار العناء وبرد الصفا وراجعت ما كان من غابري ومن حاضري فاعتراني الحياه عليك السلام أبا الأنبياء وقفت صلي أمام المقام وفي مقلتي السما.